قل إنما أنذركم بالوحي أنذركم بماذا بالوحي وليست بالآراء والأهواء والمسرحيات والتمثيليات والأناشيط وغير ذلك مما يضيع به شباب هذه الأمة وينجرفون فيما ينجرفون فيه من البدع والمنكرات واستحلال دماء المسلمين بل والافتراء على دين الله عز وجل والقول على الله عز وجل بغير علم لماذا؟ لأنهم ما تبعوا قول الله عز وجل يهدون بأمرنا, يهدون بأمرنا يقول الله عز وجل أو لم يكفيهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم لا يكفيهم أولم يكفيهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ألا يكفيهم هذا حتى يحتاجوا لإيجاد البدائل كما يقولون وإيجاد الأمور الأخرى يقولون هذه وسيلة من وسائل الدعوة هذه تؤدي بالشباب إلى الحماس وتؤدي بالشباب إلى ماذا إلى صحوة إسلامية كما يسمونها وفي النهاية صارت الصحوة ماذا صارت الصحوة محرقة لشباب المسلمين صارت هذه التي يسمونها صحوة إسلامية صارت ماذا؟ صارت بدعة مظلمة منغصة منكدة على أصحابها في الدنيا وفي الآخرة مسهقة للأرواح مثيرة للفتن وهم يسمونها ماذا؟ يسمونها صحوة إسلامية وليتهم صدقوا فالله عز وجل يقول ان هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم يعني يا عبد الله هذا القرآن وهذا الوحي الذي قد أتاك به النبي صلى الله عليه وسلم وسار عليه الصحابة رضوان الله عليهم يهديك للتي هي أقوم فلا تتبع السبل لا تبتغي هنا وهنا دربا لك اعلم أن ما فيه نجاتك هو الذي قد سلكه من سبقك فنجوا بإذن الله عز وجل فلا تتبع السبل لا تتشعب بكم الأهواء النبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين ووضح الإضاحة التام الذي لا نقص فيه والله بل النقص من الإنسان في اتباعه إما لشبهاته أو لشهواته فيقع ويزل ثم يضل كذلك من يضلهم من بني آدم فالواجب على المسلم أن يبتقي الله سبحانه وتعالى ويحذر أشد الحذق ويتأمل في سبيل المنعم عليهم وكيف ساروا وكيف عبدوا الله سبحانه وتعالى هل عبدوا الله عز وجل بمثل ما نسمع الآن بأمور يفعلها البعض ويرجون بها النجاة في إزهاق أرواح المؤمنين أو في إثارات الفتن أو في الثورات أو في البدع والمنكرات هل هذه سبيل المؤمنين هل فعلها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أم أنها مخالفة صريحة واضحة بينة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصار عليها الأئمة المهديون